Wabnainna fukum saba al Shiddada, wajalna sira ju wahaja, waazalna min al muqsirat ma al thajja, linauxrjahi habu wa nabata, wajannat al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 إن جهنم كانت مرصودا لطاغين ما أبا لبثين فيها أحقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساق جزاؤه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 تَصَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّ